مَنْ كَفََ بِ اللَّ مِن بَ إمَانه إَِّ مَن أُكْرِهَا وَقَبُهُ مُطُمَئِ بِالإمَانِ وَلَم مَن شَرَرحَ بِكُفْرِ صَادِ الله مَن كَثَرَ بِ اللَ ب إمَ إَّ مَنْ, من أُكْرِهَا وَقَلبهُ إ شَرحَبِكُفْرِ صَادِ وَلَكِ مَن شَرحَبِكُفْرِ صَادًِا فَعَلَْهِم غَضَابُم مَِ اللهَّهِ وَلَهُم مَاذاَابُ النظم وَك مَ شَحَبِكُفرِ صَادِ فعَلَكم غَضب مَِ الله وَلَهُم